لا <تصفيق> تلقي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 يخادونَ الله والذينَ آمل وَما يخون إا قسَهُم وَما يشرون في قُلوبِهم ض فزَادغ الله م غض وَلَهُم عَذاابأَلم بما كانَوا يكذبون الله أكب الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون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 ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يرصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب مِنَ السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم مِنَ الصواعق حذر الموت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 وَإ قالَا رَبّ كَلِرِمَلا إِكَتِ إِي جذِر في الأرضِ قَفَ قالوا أتَجعللُوا فيِيهَا مَ يُفْسِدُوا فيها وََسْفِ كُّمَا أَ نَحْنُسَدح بِحَمدِكَ وَلقدَسُ لك قال إي أأَعلَمُ مَا لا تَعلمون.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 قال ي آدَمُ أَابِ بِأَسمِم فَلََّبَغُ بِأَسمائِِمْ قاللَ أَلَ أأَقلَُّكُم إِني أَعلَم وَيبَ السَّموَاتِ وَالأَبضِ وَأَعدَمُ ما تُ بدونُون وَأَلَمُ م تُ بدونُونَ وَماكُُم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 وَإِرْغِ الْغَضُوبَ يَا لَنِجِ وَلَطَّالِينَ آمين وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 يا بني اسرائيل انظروا اعمدي التي انعمت عليكم واني تفضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون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 من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسفعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِفْتَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالنَّذِي هُوَ خَيْءٍ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ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 بِ الذيينَ آمَنوا وََّ بِهَادُ وََّ صَرَ والالصَّابِئلَ مَنْ آمَنَ بالِله مَنْ آمَنَ بالِلههِ والاليَْومآخِرِ وَامِلََ صالِحًا فَلَهُمْ أَجرُهُم إَ رَبّهٍ وَلاَا خَوْثٌ عَلٍَْ وَلاغمْ يَحْزَنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا عَلَيْكُمْ سُقُفًا وَأَوْتَرْنَا عَلَيْكُمْ ضِرَاعًا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لكنتم من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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قَالَ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 رُن النَاظِرِينَ قَالُوا دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ النَّادِرَةُ تُثِيرُ الْأَضْغَا وَلَا تَسْقِي الْحِرْثَ مُسَلَّمَةً لَّا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 وَنَظَرَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله اكبر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 وَإذاَا لَ الذيينَ آمنوا قالَاوا آمَ وَإذاَا قَلَ بَعْبُهُم إ بَعْض قالوا أَدُ حَدّتُ لهُ بِماَا فَتَحَب اللههُ عَلَكُمْ لحجكُ بغير دَغَبِّكُمْ فَلا تَعْقِلون أَلاَا يَعْلَ لأََّ الله يَعْلَمُ ماَا يصِعونَ وَماَا يُؤْلِون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 والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون الله اكبر الله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 وإذ ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم, ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون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 سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 فَرِيقٌ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ لا ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ على ملك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 ان الله بما تعملون بصير الله اكبر الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الله أكبر الله أكبر الله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 فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم بهم أن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم فتحين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 قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله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 قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من نقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين, للطائفين اركع السجود واذا قال ابراهيم رب جعل هذا بلدا امنا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن من, من الله واليوم الاخر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 تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا, وأرنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم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 ولقد اصطفيناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين ووصَّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ان كنتم تمشون هذا اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آباك ابراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا إلهًا واحدًا ونحن له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 وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَهُم فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ الزَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ان تقولون ان ابراهيم واسمايل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا يهودا او نصارا قل ان انتم تعلمون ام الله ومن اظلم ممن كَتَمَ شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت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 سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ۚ فَمَن يُرِدْ أَن يَبْتَغِي عليكم شهيدا. وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على أقبعه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي واجهك شطر المسجد الحرام وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أَبَوْا تُلكَ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا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 الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر, أكبر, أكبر, أكبر الحمد لله رب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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فَلا تخشوهم واخشوني وليؤتيهم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم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 ان هذا لا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا ما لكم دينكم ولي دين الله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 اللهم لك الحمد على ما هديتنا للإسلام وبلغتنا بمنك وكرمك شهر رمضان اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا من إذا استعين أعان اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وحِّد فيه صفوفهم اللهم اجمع فيه قلوبهم اللهم وحِّد كلمتهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اجعله شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اجعله شعر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر فيه إخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام, وفي بلاد الشام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجره وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجره وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه لأذاك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه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 وصلِّ الله وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام